بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى لهب وامرأته حمالة الحقب في جيدها حضن من مسد